والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب, يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول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 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وني ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 من بيننا. أليس الله بالشاكرين قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على دبلي دبلي دبلي دوت. ملامح. لك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة